بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات طبحا فالموريات صباحا، فأتوا به نقارا، توسقون به جماعا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّ غُلِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يع... لم إذا بثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا